بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين النوع الرابع من الباب الأول النوع الرابع من العوامل اللفظية السماعية حروف تنصب الفعل المضارع طبعا النصب لا تقوم به إلا الحروف لا يوجد أسماء تنصب الفعل المضارع الأفعال طبعا تنصب الفعل المضارع الأفعال تنصب الفعل المضارع ولكن النصب للفعل المضارع قلنا قياسي نحن نتكلم عن العوامل اللفظية السماعية لا يوجد عوامل لفظية السماعية هي عبارة عن أفعال أو أسماء تنصب الفعل المضارع العوامل التي تنصب الفعل المضارع والتي تمثل النوع الرابع في الباب الأول في كتاب البركة ورحمه الله هي عوامل لفظية سماعية وهي عبارة عن أربعة عوامل <تصفيق> هذه العوامل حروف ليست أسماء ولا أفعال لأنها لو كانت أفعالا لدخلت في باب العوامل القياسية وهي ليست أسماءا الأسماء منها ما هو عامل سماعي ومنها ما هو عامل قياسي إذا يمكن أن نصل إلى نتيجة نقول العوامل السماعية تنحصر في الأسماء والحروف لا توجد عوامل سماعية هي عبارة عن أفعال فالعوامل السماعية تنحصر في الأسماء وتنحصر في الحروف فالذي بين أيدين حروف تنصب الفعل المضارع طبعا هذا الباب باب استقصائي بمعنى أن المصنف استقصى كل الحروف التي تنصب الفعل المضارع لا يوجد غير هذه الحروف الأربعة التي ذكرها المصنف في هذا الباب يمكن أن تنصب الفعل المضارع أنا أتكلم بهذا الكلام على مذهب البصريين البصريون يقولون أن نواصب أربعة فقط أما الكفيون فالأمر عندهم مختلف إذ النواصب عندهم عشرة النواصب عندهم عشرة النواصب التي اختلف عليها الكوفيون والبصريون البصريون قالوا الناصب هو إن مضمرة بعد, بعد, بعد لام التعليل أو بعد واو المعية أو بعد فاء السببية قالوا الناصب هو إن أو بعد أو التي بمعنى الى أو إلا الكوفيون قالوا لا الناصب هو وهو المعية فالسببية أو التي بمعنى الى أو إلا لا مكي فيعددون نواصب يصلون النواصب إلى عشرة الكوفيون البصرون يقولون النواصب أربعة ولكن امتازت إن, من بين أن, أن الناصب من بين هذه النواصب أنها تعمل ظاهرة وم ومضمره فالمواضع التي أكمل بها الكوفيون العدد إلى عشرة عند البصرين الناصب فيها أن ولكنها مضمرة وليست ظاهرة لذلك قال وهي أربعة النواصب أربعة فعلى مذهب البصريين المصنف استقصى كل النواصب الأول أن أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون طبعا حرف مصدر ونصب واستقبال عندما تدخل على الفعل المضارع تفيد هذه المعاني الثلاثة تقول أحب أن أطيع الله أحب فعل مضارع مرفوع وعلى مترفعه الضم الظاهر على آخره والفاعل مستثر نجوبا تقدره أنا أن حرف مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعرام أطيع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل مستثر مجوبا تقدره أنا الله يمكن أن نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ويمكن أن نقول منصوب على التعظيم وعلامه نصبه الفتح الظاهر على آخره تعالى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف والفاعل مستتر جواز تقديره هو والجملة في محل نصب حال طيب أن هي أم الباب أم النواس ولاصالتها في هذا الباب عملت ظاهرة وعملت مقدرة طبعا الموضوع ليس مجال لتفصيل مواضع مضمار أن نحن نتكلم عن أن الظاهرة وينبغي ان نعلم أن أن الظاهرة أيضا ممكن أن تعمل مضمرة والإضمار على نوعين إضمار واجب بحيث يجز إظهارها وإضمار جائز بحيث يمكن أن أظهرها وأضمرها تفصيل هذا الموضوع تفصيل إعمالها مضمرة جوازا أو وجوبا سيأتي فيما بعد عندما نقرأ أحد الشروح التي وضعت على العوامل أو عندما ننتقل إلى موضوعات النحو بإذن الله تعالى لكن الذي نعرفه أن أن تعمل ظاهرة ومظمة الذي ينبغي أن نعرفه وأنها تنصب الفعل المضارع فهي عامل مؤثر في الفعل المضارع يؤثر النصب هذا العامل له ثلاثة معنيان إضافة إلى النصب فهو حرف طبعا ليس اسم إيه ويفي مصدر لأنه يؤول مع الفعل بمصدر واستقبال لأنه إذا دخل على الفعل المضارع يصبح موجها إلى المستقبل فعندما أقول أحب أن أضيع يعني أحب طاعة الله فتؤول هي والفعل بمصدر يمكن أن تدخل على الفعل الماضي فلا تفيد الاستقبال ويمكن أن تدخل على الأمر أيضا طبعا الأمر هو أساسا للإستقبال فتؤول مع الماضي والأمر بمصدر فالمصدرية أمر مشترك بين الأفعال المبنية والفعل المعرب إلا أنها لا يمكن أن تؤثر بالماضي إعرابا ولا أن تؤثر بالأمر فقط, بالأمر فقط تؤول معهما بمصدر تقول يعجبني أن درس زيد يعني أعجبني أن درس زيد يعني أقول يعجبني أن درسه هذه جملة متناقضة. يعجب فعل المضارع يعني الحالة والاستقبال وأن درسه جملة عن الماضي. أقول أعجبني أن درس زيد. أعجبني أن درس يعني أعجبني دراسة زيد. معنى قلت له أو أمرته بأن ندرس. يعني أمرته بالدراسة فمع الماضي ومع الأمر هي حرف مصدر مبني على السكون ولا تفيد الاستقبال ولا تنصب مع المضارع ينضاف إلى المصدرية إفادتها الاستقبال وينضاف إلى ذلك أيضا إفادة الاستقبال والمصدرية أنها تعمل في المضارع عن مصدر طيب إجراء ما كان إعرابنا الدراسة حرف مصدر مبني على السكون حرف مصدر يبني على السكون لا محل له من الأعراب درس فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الأعراب وأنو الفعل في تأويل مصدر فاعل أعجبني أن درسه يعني أعجبني دراسته زي درو. فعل الماضي مبني أو الأصل فيه البناء على الفتح ما لم يتصل به هو الجماعة فيبنى على الظم أو يتصل به ضمن رفع متحرك فيبنى على السكون ب بأني لрус. أيضا الأمر مبني على السكون. والفعل واعن في تأويل مصدر. والباء هنا. الباء حرف جر. وأن والفعل في تأويل مصدر مجرور بالباء. أمرته بالدراسة. دراسة. إيه. فولذلك دخلت الباء على كيف دخلت الباء على أن لأن أقول أن والفعل في تأويل قسم مجرور بالباء. طيب هذه أن إذا معناها النصب معناها المو... الاستقبال وتؤول مع الفعل بمصدر وتنصب الفعل المضارع تأتي مع الماضي والأمر فلا تفيد إلا المصدرية الثاني لن العامل الثاني الذي ينصب الفعل المضارع لن طبعا لن ميزتها أنها لا يمكن أن تهمل لا يمكن أن تأتي غير نعصبة بخلاف أن يمكن أن تأتي غير نعصبة كما لاحظنا مع مع الماضي ومع كما أنها يمكن أن تأتي زائدة أن يمكن أن تأتي مفسرة أما لن فلا تأتي إلا نعصبة ولذلك هذه ميزتها في النصب لا, لا يتخلف دخولها على المضارع لا تدخل لا على ماضي ولا على أمر ولا, على ولا يمكن أن تأتي مهملة هذه الميزة التي تبتاز بها لن لن حرف نصب يفيد النفي لن حرف نفي والنفي متوجه إلى المستقبل عندما تقول لن أذهب فكلامك يفيد أنك لم تذهب في المستقبل تنفي الذهاب في المستقبل بعض النحاة قال لن تفيد الدعاء يعني تفيد النصب والنفي والدعاء والبعض الآخر قال تفيد التأبيد المعتزله بشور هذا المذهب عند الزمخشري قال لن تفيد التأبيد والبعض قال تفيد التأكيد لكن المتفق عليه من هذه المعاني هو النفي والاستقبال المعاني الاخرى مختلف فيها بعض النحات يوافق عليه والبعض الاخر لا يوافق عليه فنقول نحن عندما نأتي لنعربها نقول لن حرف نصب حرف نفي واستقبال ونصب مع المتفق عليها إذا أردت أن تضيف معاني أخرى إذا يعني أنت رأيت إرتأيت أنها يمكن أن تفيد الدعاء تقول حرف نفي ونصب واستقبال ودعاء إذا كنت تؤيد هذا المذهب أو أنت كنت ترى يعني أنها للتأبيد فتقول لن حرف نفي ونصب واستقبال وتأبيد بحسب المذهب الذي تذهب اليه بحسب طبعا الذي قال للدعاء استدل بآية قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين قال معنى هذه الايه فجعلني لا اكون ظهيرا للمجرمين طبعا الايه تحتمل هذا المعنى وتحتمل ان ذلك معاهده لله منه بأن لا مجرما جزاء لتلك النعمة فليست نصا في الدعاء يعني ليست نصا في الدعاء في هذا الموضوع طيب إذن لن تؤثر في عامل لفظي سماعي يؤثر في الفعل المضارع عن نصب متى رأيناها لقول حرف نصب لا يتخلف النصب عنه لقول لن حرف نفي ونصب واستقبال ونفي حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الأعراب يغفر فعل مضارع منصبا وعلى نصبه الفتح الظاهر على آخره الله فاعل مرفوع وعلى الترفية الضم الظاهر على آخره تعالى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف والفاعل مستتر جواز انتقدوه هو الجملة في محل نصب حال للكافرين اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب الكافرين اسم مجرور باللام معلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم ذلك جمع مذكر سالم تكون علامة رفعه الواو وتكون علامة جره ونصبه الياء من الشيخ من الله من الإعراب جملة من, من الأول لن يغفر لن حرف نصب ونفي واستقبال يغفر فعل مبارع منصوب بلا ايوه وعلنت الله مفعول به لا من الذي يغفر فاهم. فعل إيه؟ ما. مرفوع يغفر الله. إيه؟ للكافرين مبني على, مبني على أيوة اسم لا العرب. محله من لا محل الكافرين اسم مجرور بلا بلا وعلى جره جره الياء لانه جره بالكسره طيب الكافرين لا ما <تصفيق> الآن الأفعال تنقسم إلى أفعال لازمة وأفعال متعدية يعني أفعال لازمة إما أنها لا تحتاج إلى مفعول به مثل نام زيد أو أنها تتوصل إلى عوامل أخرى غير الفاعل بواسط حرف الجر مثل تقول ذهبت بزيد ذهبت بزيد فعل فعل فهنا للكافرين متعلق المتعلق المتعلقان بالفعل يغفر طبعا والفعل تقول أين المفعول المفعول أحيانا الفعل المتعدي يعامل معاملة الفعل اللازم لظهور المفعول وعدم الحاجة إلى ذكره مثل قولهم يعني الآن مثل هذا لن يغفر الله ماذا ؟ ذنوبهم لن يغفر الله ذنوب الكافرين إيه فهنا الفعل كعوب الكأنه فعل لازم ولا يذكر المفعول به مع أن الفعل الأصلي متعدٍ للعلم بالمفعول به وعدم الحاجة إلى ذكره هنا للكافرين لا لا تصلح أن تكون مفعول به أبدا. لا لا ما تسمو جارو بالفعل. إحنا عندنا التقسيم لازم هو لكن أحيانا بعض الأفعال المتعدية تعامل وكأنها أفعال لازمة لعدم الحاجة إلى معمولها الذي هو المفعول به. هل هل هل مثل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعلمون ماذا؟ يعني مفعل متعدٍ لكن هنا حذف المفعول به ليذهب الذهن في تقدير كل مذهب فتعوم الفعل كأنه يعني أجري مجرى الفعل اللازم عنه متعدي في الأصل الأصل أنه متعد وهذا هذا الجانب يعني هذا هذا الموضوع قضية معاملة الفعل المتعدي كمعاملة الفعل اللازم تدرس يعني بتوسع وتفصيل في علم البلاغة. في علم البلاغة الحذف والذكر ستجد هناك بغيتك في هذا الموضوع باب الحذف والذكر. طيب العامل الثالث كي كي حرف طبعا لفظي عامل لفظي سماعي يعمل في الفعل المضارع النصب آه كي تكون ناصبة بشرط طبعا لم يذكره هنا في لا في لا, لا أشار إليه في المتن ولا أت به يعني كان الأفضل أن يقول أن يأتي بكي مقرون باللام لأن كي تكون ناصب للفعل المضارع إذا جاءت قبلها اللام قصت بها لام التعليم تقول جئت لكي أدرسه اللام هنا حرف جر لكي لكن لو قلت جئت كي أدرسه. لا ما ما يصح لا يصح أن تقول جئت لكي أدرسه أبدا لكن هناك تفصيل في القضية التفصيل هو أنه إذا ذكرت اللام جئت لكي أدرسه اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل لهم إذ كي حرف مصدر ونصب يعني مصدر لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر مجروب باللام. نصب لأنها تنصب الفعل المضارع. تعمل فيه النصب أقول كي حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محل لهم إذ إعراب فعل مضارع منصب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستثيل وجوبا تقدره أنا وكي مع الفعل المضارع في تأويل بصدر مجرور باللام يعني جئت للدراسة طيب إذا لم تأتي مقرونة باللام جئت كي أدرسه هنا إما أن نقدر وجود اللام وإما أن لا نقدرها. إن قدرنا أن اللام موجودة فتكون كي على كي حرف مصدر ونصب ببني على السكون وأدرس فعل مضارع منصوب بكي وعلت نصب بالفتح الظاهرة على أخره والفعل ضمير مستتر وجب تقتيره أنا وكي مع الفعل في تأويل مصدر مجرور باللام المقدرة تقدريت للدراسة طيب تقول أنا لا أقدر اللام لا أنطقها ولا أقدرها بع إذا لم تنطق نقول هنا الإعراب يختلف كي هنا تصبح حرف جر جئت كي ادرسه ان قدرت اللام فكي حرف نصب ان لم تقدر اللام فتكون كي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب ايه طيب وادرسه ادرس فعل مضارع منصوب بان المضمر وجوبا بعد كي وعلى التنصيب الفتحة والفعل غير مستتر وجوبا تقدره أنا وأن المضمار مع الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي والتقدير ي كي الدراسة طيب كي الدراسة ما معنى يعني للدراسة هنا تكون كي بمعنى اللام تكون كي هي التي تقوم بوظيفة التعليم والجر والفعل منصوب بأن المضمّرة بعدها وجوبا إذا الآن عرفت لماذا لا يصح أن أقول جئت كي أدروسه لا يصح هذا التعبير لأن الفعل إما أن يكون منصوب بكي نفسها وإما أن يكون منصوب بأن مضمّرة بعد كي وجبا فلا النصب لا يفارقه سأقولنا إن العامل كي أو قلنا إن العامل أن المضمّرة بعد كي فإذا كي يمكن أن تأتي ناصبة ويمكن أن تأتي غير ناصبة تأتي ناصبة إذا جاءت اللام قبلها لفظا أو قدرت إذا لم تلفظ تأتي غير ناصبة إذا لم نقدر اللام قبلها فتكون حرف جر ويكون الفعل بعدها منصوب بأن المغمر وجوبا بعد كي وهنا تخرج عن دائرة عمل النصب لتعمل الجر كما ذكرنا في النوع الأول قلنا كي تكون حرف جر قلنا تدخل على مال استفهامية فقط كيمة طبعا هذا الذي ذكره المصن طبعا التفصيل سيأتي عندما نقرأ الشروح سنأتي إلى التفاصيل في مسألة في كثير من العوامل التي مرت علينا نحن الآن نتعلم علما أوليا نعرف عدد العوامل نعرف عددها نعرف عملها نعرف كيفية علاقة يعني علاقتها بمعمولها ثم إذا عرفنا هذا هذا المعرف الأولي ننتقل إلى التفصيل في شأن العوامل. فإذا أحب طول العمر كي احصل العلم قلنا لو قال لكي أفضل لو قال لكي لأنه إذا قال لكي تتعين للنصب أما إذا قال كي بدون اللام هنا يمكن أن تكون ناصبه إذا قدرنا اللام ويمكن أن لا تكون ناصبه إذا لم نقدر الله فلو قال لكي كانت عبارته أكثر إتقانا رحمه الله أحب فعل مضارع مرفوع على رفئه الغمى الظاهرة على آخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا طول مفعول به منصوب على التصبي الفتحه الظاهرة على آخره وهو مضاف العمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره كي حرف مصدر ونصب مبدع على السكون أحصل فعل مضارع منصوب بكي وعلامة تصبي الفتحه والفاعل المسترجوبا تقدره أنا العلم مفعول به منصوب عن التصبيل فتح الظهر على آخره وكي مع ما مع الفعل في تأويل مصدر مجرور باللام المقدرة يعني أحب طول العمر لتحصيل العلم هنا تكون ناصبه إذا قدرنا اللام أما إن لم نقدر اللام كي تكون حرف جر كي حرف جر يبدأ على السيكون محل لهم أحصل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد, لام با بعد كي مضمرة وجوبا والفاعل مستثل وجوبا تقديره أنا والعلم أفعل به على تصبيل فتحة وأحصل العلم مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بكي يعني أحب طول العمر كي العمر كي تحصيل العلم يعني لتحصيل العلمي فهنا لا تكون كي ناصبة ذلك قلنا في البداية عند قلنا لو قال لكي كان أفضل لأنه لو قال لكي أحصل تعينت للنصب لا, لا تحتمل وجهين أما بدون اللامتو يحتمل أن تكون اللام مقدرة فتكون ناصبة ويحتمل أن لا تكون اللام مقدرة فلا تكون ناصبة إذن هذا هو العامل الثالث من العوامل التي تنصب الفعل المضارع العامل الرابع اذا طبعا تكتب بالنون إذن. حرف جواب وجزاء حرف جواب وجزاء تجاوب بها وتجازي بها يعني ما بعدها يكون جوابا لكلام سابق وجزاء يعني لفعل السابق وعده المتكلم أن يفعله، فأجازي بها وأجاوب بواسطة إذن. يقول لك شخص سأطيع الله تعالى. تقول له إذن تدخل الجنة. فأنت أجبته على ما يقول وذكرت له جزاء فعله إن فعل. إذن تدخل الجنة إذا تفلح لو قال لك شخص سأجتهد تقول له إذا تنجح سأعمل الخير تقول له إذا تفلح طبعا إذا تعمل بثلاثة شروط تعمل النصب بثلاثة شروط أن تكون في صدر الجملة في أول الجملة لو جاءت في وسط الجملة لا تعمل يكون الفعل بعدها مرفوع يعني من الحروف التي تتطلب الصدارة لكن صدارة الجملة يعني دائما لما نقول حرف يقتضى الصدارة يعني صدارة الجملة ليس صدارة الموضوع كله إذن من الحروف التي تتصدر الجملة يعني يجب أن تأتي في أول الجملة لكي تكون عاملة تقول أنا أأتي بها في وسط الجملة أتي بها في وسط الجملة ولكن لا تؤملها يقول لك سأجتهد تقول له إذا تنجح في دراستك هنا إذا جاءت في صدر الجملة لو قدمت عليها الجار والمجرور مثلا فقلت له في دراستك إذا تنجح بالإهمال أنت أجبت وجازيته ولكن لم تعمل لم تعمل إذن في, في, في الدراسة إذن تنجح بالرفع لماذا لم تعمل لأنها لم تأتي في صدر الجملة بينما لو قلت إذن تنجح في الدراسة هنا يجب النصب لانها لأنها جاءت في صدر الجملة قدمنا تنجح هنا لا قبيل أولى تنجح إذن في الدراسة تنجح. تنجح. هنا لا يوجد فعل لتعمل به لكن لما نقول في الدراسة إذن تنجح هنا اتصلت بالمعمول ولكن الذي منعها من العمل هو تقدم عدم, عدم مجيئها في صدارة الجملة أما لو قلت تنجح إذن هنا لم تتصل بمعمول واضح يعني هي عملها في قصور شين يعني إذا مجرد أن يؤخر يسقط, يسقط عمله. نعم. فهذا الشرط الأول أن تكون في صدر الجملة الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي نصبته الفعل الذي بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما جاءت جوابا وجزاء له يعني يقع في المستقبل قال لك شخص سأجتهد في الدراسة تقول له إذا تنجح يعني مستقبلا بعد اجتعاد لكن إذا كان ما بعدها للزمن الحاضر الآن في وقت التكلم هنا لا تنصف الفعل المضارع حتى لو جاءت في صدر الجملة توفر الشرط الأول ولكن الفعل الذي بعدها بالنسبة إلى الكلام الذي قبلها وهما في زمن واحد يقعان في وقت واحد والوقت الحاضر فهنا لا تنصب <تصفيق> مثال ذلك يقول لك شخص أحبك في الله تقول له إذا تصدقه بالرفع الصدق في المستقبل أم الآن أثناء. فهنا لا تعمل لماذا لأن الفعل الذي اتصلت به ليس مستقبلا ولو قال سأحبك في الله نقول إذن تصدقه أي إذا نتصدق لأن صار, صار صار صار الفعل مستقبل بالنسبة إلى إلى نقول شخص أنها مرتبطة بالجملة ما قبلها؟ إذا مرتبطة بالجملة عملها مرتبط بالجملة التي جاءت يوابا وجزاء يعني لها هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل سوى القسم اذا تنجح لو قلت اذا والله تنجح اذا والله تفلح تبقى على ما كان لها من عمل اذا الحرف جواب وجزاء مبني على السكون حرف جواب وجزاء ونصب مبني على السكون والله الواو حرف جر مبني على الفتح الله اسم يروب الواعم جري الكسرة تنجح فعل مضارع منصب إذن وعلامة نصبه الفتح الله على آخر مع وجود الفاصل بين القسم. طبعا هناك فواصل أخرى يعني قضية الفاصل بين إذن وبين فعل المضارع هذه قضية فيها أخذ ورد يعني بعض العلماء يذكر أيضا لا يعني لو فصل بينها وبين الفعل بيلان نافية تعمل لو فصل بينها وبين الفعل بلا والقسم تعمل بعضهم يقول لو فصل بينها وبين الفعل بالنداء أو بالظرف أو بالجار المجرور تعمل فالقضية قضية أخذ ورد لكن المتفق عليه موضوع القسم كل النحاة متفقين على أنها تعمل إذا فصل بينها وبين الفعل الذي عملت فيه بالقسم ويستشهدون بشواهد يعني موجود يعني من كلام الفصحاء كقول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفلة من قبل المشيب فجاء بإذن في صدر الجملة ما بعدها مستقبل بالنسبة لما قبلها فصل بينها وبين الفعل فاصل هو القسم هذا الفاصل لا يضر تبقى على عمله إذا هذه شروط ثلاثة شروط لإعمال إذن أن تكون في صدر الجملة أن يكون الفعل الذي بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما جاءت إذا جوابا وجزاء عليه أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل سوى القسم قلنا قضية الفاصل فيها أخذ ورد بين النحات بعضهم يذكر فواصل أخرى وبعضهم يعني يقتصر على بعض الفواصل والفواصل المختلف فيها هي القسم لا, لا الذي يذكرونها النحات هي القسم ولا ولا والقسم معا والنداء والظرف والجار والمجرور لكن قلنا القسم كلهم متفقون على مجيئه فاصلا الأخرى الفاصل الأخرى بعضهم يعني يوافق عليها والبعض الآخر لا يوافق عليها خلاصة الكلام إذن بمجموعة هذه بمجموعة هذه الشروط الثلاثة تكون عاملا مؤثرا في الفعل المضارع المص إذا تخلف واحد من هذه الشروط فتكون إذن مهملة ولا تعمل شيء حرف جواب وجزاء مبني على السكون أو حرف جواب مبني على السكون لا محل لهما الاعراب. قد تكون جواب وجزاء وقد تكون جواب فقط يعني بحسب المعنى المعنى هو الذي يحدد يعني السياق هو الذي يحدد معناها اذا التصلقه حرف حرف جواب وتصلقه فعل مضارع مرفوع وعلامه في هذا الظاهر لتجرده من الناصب والجازم والفاعل تقدره انت اي وجوبا ما استذكر تقدره انت قال والرابع اذا كقولك اذا تدخل الجنه اذا حرف جواب وجزاء ونصب ثلاث مع هذا الاعراب الكامل اذا حرف جواب وجزاء ونصب مبني على السكون لا محل لهم الاعراب تدخل فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتح الظاهره على آخره والفاعل ضمير مستروجوبا تقديره أنت الجنة مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح الظاهره على آخره لمن قال أطيع الله تعالى يقول لك شخص أنا أطيع الله تعالى تقول إذن تدخل الجنة مستقبلا هذه هي خلاصة النوع الرابع وهي الحروف التي تنصب الفعل المضارع ونحن طبعا نتكلم عن العوامل اللفظية السماعية التي تنصب الفعل المضارع العوامل اللفظية السماعية التي تنصب الفعل المضارع تنحصر في الحروف فقط لا توجد أسماء هي عبارة عن عوامل سماعية لا الأفعال لا تأتي سماعية الأفعال كلها قياسية ولذلك تنصب الفعل المبارئ لكنها عوامل قياسية سيأتي الحديث عنها عند الحديث عن العوامل القياسية طبعا نحن نلاحظ النوع الخامس قال كلمات تجسم الفعل المضارع كلمات تدخل على الفعل المضارع فتؤثر فيه الجزم الجزم طبعا هو عبارة عن الحذف والحذف قد يكون عبارة عن حذف حركة إذا كان الفعل المضارع صحيح على الآخر وقد يكون عن حذف عبارة عن حذف حرف إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فهذه العوامل التي سيذكرها الآن وهي عبارة عن خمسة عشر عاملا عوامل آآ تجزم. آآ تجزم الفعل المضارع ما خمسة عشر عاملة عاملة خمسة عشر عاملا نقول هي عبارة عن خمسة عشر عاملا نعم عوامل طبعا بصورة الجمع من الصرف عامل مفرد ما فيش كال عوامل, عوامل تجزم الفعل المضارع هذه العوامل عبارة عن خمسة عشر عاملا تؤثر في الفعل المضارع الجزم وقلنا الجزم هو الحذف قد يكون حذف حركة إذا كان الفعل صحيح الآخر وقد يكون حذف حرف إذا كان الفعل معتل الآخر طبعا في كل الأنواع المتقدمة الأنواع الأربعة, الأربعة المتقدمة قال حروف لما جاء إلى عوامل الجزم قال كلمات والسبب في ذلك أن عوامل الجزم تتراوح بين أسماء وحروف يعني بعضها أسماء وبعضها حروف ولو قال حروف ما شملت الأسماء هذه لم تشمل عبارته الأسماء ولو قال أسماء تجزم الفعل الموارع لم تشمل هذه العبارة العامل الأخرى التي هي الحروف ولذلك فر إلى كلمة أكثر شمولية فقال كلمات لأن الكلمة تشمل الحرف وتشمل الاسم، فكانت هي الأفق في هذا العنوان يعني، لأن ما يدخل تحتها أسماء وحروف، ومن خلال هذا الباب أيضاً نتبين أن الأنس العوامل السماعية تنحصر في الأسماء والحروف فقط، لا توجد أفعال هي عبارة عن عوامل نفطية سماعية. وأن العوامل السماعية بالنسبة للأسماء لا تعمل إلا الجزم لا يوجد عندنا عوامل سماعية هي عبارة عن أسماء تعمل الجر سواء في المضاف والمضاف إليه إضافة لكنه هذا قياسي ليس الإضافة على لا يعمل الجر في, في في في في الاسم الآخر ولكن قياسي عامل قياسي سيأتي في هذا العامل القياسي نحن نتكلم عن العامل اللفظية السماعية يكون لفظي سماعي العوامل لللفظية السماعية الأسماء لا تكون عاملة إلا في مجال الجزم لا يوجد عندنا أسماء تعمل الجر سماعا المقياسة الموجود لا يوجد عندنا أسماء تعمل النصب سماعا لا يوجد عندنا أسماء ترفع وتنصب أو تنصب وترفع سماعا الأنواع الأربعة كلها حروف السابقة النوع الخامس ينقسم إلى حروف وأسماء أسماء سماعية وحروف سماعية ولا توجد أفعال سماعية ولا أفعال قياسية هذا أمر الأمر الآخر أن الثلاثة أنواع الانواع الثلاثة الأولى التي هي عوامل الجر والعوامل والعامل التي تنصب وترفع والعامل التي ترفع وتنصب خاصة بالاسم أثقر على الفعل هذه الثلاثة وأن, النوعان وأن النوعين الأخيرين الذين هما الحروف التي تنسب الحروف التي تنصب والعوامل التي تجزم هذه خاصة بالفعل أثقر على الفعل طيب قال النوع الخامس كلمات تجزم الفعل المضارع قال وهي خمسة عشر كلمة تدخل على الفعل المضارع فتؤثر فيه الجزم وهذه العوامل التي تجزم الفعل المضارع أيضا تنقسم إلى قسمين عوامل تجزم فعلا واحدا تؤثر في فعل واحد بعدها فقط وعوامل تجزم فعلين بدأ بالقسم الأول الذي هو عبارة عن عوامل تجزم فعلا واحدا قال كم عددها؟ نعم عددها خمسة عشر عاملا جمالا العوامل التي تجزم فعلا واحدا أربعة عوامل هذا ما ذكره المصنف رحمه الله أما إذا ذهبنا إلى كتب النحو الأخرى سنجد عاملا آخر هو الجزم في جواب الطلب الجزم في جواب الطلب يعني قلت عالوا أتوا أتلوا فعل مضالع مجزوم لأنه جاء جوابا لتعالوا هذا العامل الذي قلت تعالوا أتلوا بعض النحات ذهب إلى أن الفعل مجزوم لوقوعه جواب الطلب فيكون عامل الجزم هنا معنوي وتصبح العوامل المعنوية عبارة عن ثلاثة وبعضهم قال لا الفعل المضارع مجزوم بأداة شرط محذوفة مع فعلها تعالوا فإن تأتوا أتلوا عليكم فهنا يصبح الجازم عامل لفظي وعبارة عن إن فنحن نريد أن نقول العوامل التي تجزم وطبعا الجواب الطلب يجزم فعل واحد لا يجزم فعلين من قاله إنه مجزوم بإن مع فعلها مع فعل الشرط فهو من باب الجواز ما يستجزم فعلين ها؟ ومن قال هو مجزوم بجواب الطلب بدون تقدير إن هو من باب العامل يستجزم فعلا واحدا وهو عامل معنوي جواب الطلب صف عامل معنوي ها. هذا أمر الأمر الأخير يمكن أن يقال أنه كونه جواب طلب الطلب بلفوظ قد جاء جوابا له فهو مجزوم بتعالو يصبح إذن عمل قياس عمل قيا... لفظي عمل لفظي عمل لفظي وليس معنوي فكل هذه الاحتمالات واردة يمكن أن أن تقال يعني ااا لكن المتفق عليه أربعة لاحظ أن المصنف يذكر المتفق عليه في الغالب يعني لم ولما ولام الأمر ولا ناهية هذه العوامل الأربعة تجزم فعلا واحدا ولام الأمر ولا ناهية نأتي إلى العامل الأول الذي هو لم لم حرف جزم يعني يجزم الفعل المضارع يؤدي إلى حذف الحركة من آخر الفعل الصحيح أو حذف الحرف المعتل الأخير في الفعل المضارع لم حرف نفي تفيد النفي تنفي ما بعدها يدرس لم يدرس نفيت الدراسة وقلب لأنها تقلب زمن الفعل الذي بعدها يدرس فعل مضارع عندما تقول لم يدرس صار الفعل ماضي من حيث المعنى يدرس في الماضي فنقول لم حرف نفي لأنها تنفي الفعل الذي تدخل عليه طبعا لا تدخل إلا على المضارع وقلب لأنها تقلب زمانه والفعل المضارع يحتمل الحال والاستقبال الاستقبال إذا دخلت عليه لم صار للماضي من حيث المعنى ممكن أن يكون أيضا للحال إنه ينفي الحال والماضي لا في تقلب الزمن إلى الماضي فقلت لم يدرس في الماضي لا يمكن أن الحال للحال وإذا أردت أن الحال للحال ماذا طبعا حسب الفعل إذا كان النفي لجملة اسمية لا للنفي المطلق لا يدرس لا يدرس الآن لكن لا تعمل فلم هذه أمر ضروري فيها لم حرف يجزم ويقلب زمن الفعل الذي يدخل عليه إلى المضي ويجزمه فتصبح ذات ثلاث مهام حرف نفي وقلب وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب يدرس فعل مبارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون النفي بلم يمكن أن يكون مستمرا إلى الزمن الحاضر ويمكن أن يكون مستمر إلى ما بعد الزمن الحاضر ويمكن أن يكون منقطع حدث وانتهى النفي حاصل في الماضي ولكن يمكن أن يكون مستمر إلى وقت التكلم ويمكن أن يستمر إلى ما بعد التكلم. فتقول لم يلد ولم يولد لم يلد في الماضي والنفي مستمر الى الان وسيستمر في المستقبل هذا نفي نقول عنه غير منقطع يعني مستمر لم حرف نفي وقلب مبني وجزم مبني على السكون لا محل له من العرب يلد فعل مبارع مجزوم بلم وعلى جزمه السكون ولم يولد الواو حرف عاطف مبني على الفتح لا محل لهم العرب لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون يولد فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون النفي ماضيا وحاضرا ومستقبل مستمر لكن يمكن أن يكون النفي منقطة يعني انتفى ثم ثبت لم يقم ثم قام هذا يسمي نفي منقطة يعني انتهى النفي وعقبه إثبات فاذا لم حرف تنفي تجزم تقلب زمن مت الفعل المضارع الى الماضي لما اخت لم اخت لم في المعنى وفي العمل وتجزم تجزم تجزم, تجزم،, تجزم، تنفي وتجزم وتقلب لما تنفي المضارع تقلب زمنه من المستقبل إلى المضي تجزمه فإذا لم ولما يشتركان في كونهما حرفين في كونهما جازمين في كونهما نافيين في كونهما مختصين بالمضارع في كونهما يقلبان زمانه من المستقبل أو الحاضر إلى المضي هذه خمس أمور يتفقان بها لم ولما طبعا يختلفان من وجه أخرى هناك اوجه اختلاف نقول لم النفي بها يمكن أن يكون مستمر إلى الوقت الحاضر ويمكن أن يكون منقطعا تقول لم يقم ثم قام أما لما لا تقبل هذا الكلام لما النفي بها نعم موجه إلى الماضي ولكنهم مستمر إلى وقت التكلم لما يقم يعني إلى الآن ولذلك لا يصح أن تقول لما يقم ثم قام قول هذا كلام متناقض لما تفيد النفي إلى وقت التكلم وأنت أتيت بعدها بشيء يقطع النفي في الماضي هذا من الفروق ها من الفروق يعني هذا من الفروق بينما لم يمكن أن يكون المنفي بها مستمر إلى الحاضر يمكن أن يكون منقطع لم يقوم ثم قام فلا لما يقوم لا يصح هذا أمر هذا أحد الفوارق بين لم ولما الأمر الثاني أن لما تفيد توقع حصول ما بعدها تؤذن باحتمال حصول ما بعدها بخلاف لم بل لما يذوق عذاب يعني إلى الآن لم يذوق ولكن في المستقبل سيذوقنه فلما تؤذن باحتمال حصول ما بعدها أي نعم يعني إلى الآن لم يأتي ولكن سيأتي في المستقبل لم لا تفيد هذا المعنى، لا تحتمل هذا المعنى، هذا من الف هذا الفارق الثاني بين لم ولما. أيضا آه لم آه لا يمكن أن يحذف الفعل بعدها بينما يمكن أن يحذف بعد لمة. تكون مسافرا، فأتصل عليك أقول لك هل دخلت الرياض؟ هل وصلت المدينة تقول قاربتها ولما يعني ولما ادخلها فتحذف الفعل وتذكر الحرف فقط لكن لا يمكن أن يقال قاربتها ولم. لم يرد في لسان العرب حذف الفعل المضارع بعد لم ولكن ورد حذف الفعل المضارع بعد لم هذا الفارق الثالث الفارق الرابع أن لم يمكن أن تذكر مع تقترن بحرف الشرط إن لم تدرس لم تنجح بينما لا يصح هذا المعنى مع لم لا يصح أن تقترن لما بحرف الشرط إن لما تدرس لما تنجح لا يصح هذا الفارق الفارق الخامس أن لم خص بالجزم لا يمكن أن تفيد غير الجزم بينما لما يمكن أن تأتي جازمة ويمكن أن تأتي غير جازمة يمكن أن تأتي بمعنى إلا عزمت عليك لما فعلت كذا يعني إلا فعلت كذا وإذا جاءت بمعنى إلا لا تجزم الفعل المضارع لا تكون جازمة ويمكن أيضا أن تأتي بمعنى يعني تقول لما جاءني أكرمته لوجوه يعني تربط وجود شيء بوجود شيء آخر. نقول لم لا تأتي إلا متصلة بالمضارع ولا تأتي إلا جازمة بينما لما يمكن أن لا تأتي جازمة. فإذا إذا لم تأتي جازمة تدخل على الفعل المضارع وتكون اسم تكون إيجابية بمعنى إلا بمعنى إلا حرف يعني غير جازم وتكون ظرف لما جاءني أكرمت يعني حين جاءني أكرمت ربطت وجود المجيء الإكرام بوجود المجيء والرابطه لما الرابطة ولما التي بمعنى إلا لا تجزمان التي تجزم هي لما التي هي حرف نفي هي الجازمة فهذه خمسة فوارق بين لم ولما كما أن هناك خمس أوجه اتفاق طيب الثالث طبعا عامل يعمل في الفعل المضارع، المثال الذي ذكره للم قال والثانية لما الكلمة الثانية يعني التي تجزم الفعل المضارع لأنه قال كلمات فلا يرفع ان يقول والثاني بل يقول والثانية يعني والكلمة الثانية لما نحو لما ينفع عمري لما حرف نفي وجزم وقلب يبني على السكون لا محل له من الإعراب ينفع فعل مغارع مجزوم بلما وعلم جزمه السكون الظاهر في آخره عمري فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم, الضم المقدر على آخره عمر عبارة عن كلمة عمر والياء كلمة أخرى عمري نقول مرفوع وعلامه رفعه الضم المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء وهو مضاف والياء ضمير متصل الياء المتكلم ضمير متصل على السكون في محل جر مضاف إليه طبعا سيأتي سيأتي في المستقبل تفصيل القواعد المتعلقة بالاعراب التقدير سواء كان للثقل أو كان للتعذر أو كان للمناسبة سيأتي في ما بعد فهنا الاعراب قدرة الحركة للمناسبة بسبب مناسبة الياء لأنه لا يمكن الاتيان بضم قبل الياء طيب إذن هذا هو العامل الثاني أو الكلمة الثانيه التي تعمل الجزم في الفعل المضارع وتكتفي بفعل واحد الثالثه يعني والكلمه الثالثه التي تعمل في الفعل المضارع الجزم تجزمها لام الأمر لام الامر هي اللام التي يطلب بها الفعل لتدرس نقول اللام لام الأمر حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب تدرس فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون والفاعل مستتر وجوبا تقدره أنت اللام قد تسمى لام الأمر وقد تسمى لام الدعاء وقد تسمى لام الالتماس تسمى لام الالتماس إذا كان الطلب موجه من شخص إلى من يساويه الرتبة والمنزلة كأن يقول الطالب لزميله لنجلس فهذا لا لا يسمى أمر نقول هذا يسمى التماس إذا كان من الأعنى من الأعلى للأدنى نسميه أمر من الشخص يعني من الأب ولده أمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى نسميه دعاء لام الدعاء هذه المعالي تضرأ على اللام ولكن تبقى اللام هي الجازمة تفيد هذه المعالي اللام الأمر موجود فيها ولكن اختلفت التسميه باختلاف الامر أمر مع استعلاء وعكسه دعاه وفي التساوي فالتماس وقع قال المثال الذي قال والثالثة أي والكلمة الثالثة لام الأمر نحو ليعمل عملا صالحا طبعا إذا كان هذا المثال عبارة عن نص قرآني فلا يصح كسر اللام لأن القراءة وليعمل عملا صالحا أما إذا كان عبارة عن مثال فلا إشكال في كسر اللام يعمل لأن اللام الأمر إذا سبقت بالفاء أو بالواو يمكن أن تكسر ويمكن أن تسكن فلتدرس ولتدرس أنا سكنت يمكن أن نقول ولتدرس ها يمكن أن تقول فلتدرس لكن التسكين هو الأقوى وهو القراءة القراءة حافظ عن عاصبة التسكين ليعمل اللام لام الأمر حرف ابناء على الكسر لام حال له من الإعراب نقول لام <تصفيق> يعمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلى مجزمه السكون والفاعل مستثير جوازا تقدره هو عملا مفعول مطلق منصوب عمل عملا مفعول مطلق منصوب وعلنت نصبه الفتح الظاهر على آخره صالحا صفة لعمل المنصوبة وعلمة تصبر الفتح الظهر على آخره طيب هذا العامل الثالث أو الكلمة الثالثة التي تجزم فعلا واحدا الرابعة يعني والكلمة الرابعة التي تجزم الفعل المضارع لا الناهية أخت لا أو المقابل لام الأمر اللام الأمر نأمر بها، ولا أما لا فإننا ننهى بها. في النهي لا قال الرابعة لا في النهي يعني الكلمة الرابعة تجزم فعلا نواء فعل المضارع لا ولكن في النهي لا تذنب لا حرف نهي وجزم فبدأ على السكون لا محل لهم الأعراب ت تذنب فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة الجزم هي السكون والفاعل مستتر جمن تقدره أنت هذه العوامل الأربعة التي تجزم فعلا واحدا. هذه العوامل الأربعة التي تجزم فعلا واحدا. نعم. أيضا لا مثل الامل أمر قد يكون النهي بها يسمى قد يسمى الكلام بها نهيا من كان من الأدنى إلى الأعلى وقد يسمى التماسا وقد يسمى دعاءً. بالنسبه للناهيه طيب قال وهذه الاربعه تجزم فعلا واحدا طبعا وهذه الاربعه حروف تجزم فعل واحد كل ما تقدم كل ما تقدم من العوامل هي عوامل تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها وهي عباره عن حروف كل العوامل التي تقدمت حروف العوامل الآتية التي هي الجوازمة التي تجزم فعلين طبعا يوجد فيها حرف واحد متفق على حرفيته وهو إن هذا حرف أما البقية فهي أسماء منها متفق على اسميته وهو الغالب طبعا ومنها مختلف في اسميته وهو إذما وإذا ما ومهما بعض النحات قال هذه حروف الثلاثة وبعضهم قال هي أسماء والراجح أنها أسماء الراجح أنه أنها طبعا مهما اسم الراجح اسميتها والراجح في إذما أنها حرف يعني طبعا يختلف فيها هل هي اسم أو حرف لذا الراجح فيها أنها حرف عند السموية اعتبرها حرف رحمه الله إذما إذما وإذامة إذامة أخت إذما أخذ ولكن استخدام إذم أكثر من استخدام إذامة حتى قيل إن إذامة لا تستخدم إلا في ضرورة الشعر فقيل هي حرف وقيل هي اسم والراجح وفق اختيار السبوية حرفيتها مهما قيل هي حرف وقيل هي اسم والراجح لدى الجمهور أنها اسم العوامل التي هي أسماء تعمل في غيرها ويعمل فيها غيرها فهي عامل ومعمول بآن واحد أما العوامل المتقدمه هي عامل فقط يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره وهذه من خصائص الحروف اما ان يكون تكون الكلمه عامله في غيرها ومعمولة في غيرها فهذا من خصائص الاسماء والافعال طبعا نقف عند هذا الحد نقف عند العوامل التي تجزم فعلا واحدا وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل العوامل التي تجزف فعلين لأننا أولا نحتاج إلى ذهن مشيط صافي وهي طويلة يعني تحتاج إلى وقت صلى الله على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم الكلام عليها يطول في الدرس القادم إن شاء الله تكمل صلى الله عليه وسلم